مسلما لك وامننا مناسكنا وتوكلنا انك انت التواب الرحيم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 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ اِذْ حَضَرَ يَعْطُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِذَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَىكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُ جن ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون